يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا